والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء ان زعمتم انكم اولياء لله منادون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 124. وقعد الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين